ستة. استمع إلى الحوار وقرأه عادات الأعياد الدينية يا أمي كم عدد الأعياد الدينية عندنا؟ عندنا عيدان يا ابنتي الأول عيد الفطر والثاني عيد الأضحى يا أمي كيف كانت الأعياد الدينية وأنت صغيرة؟ كنا نستيقظ مبكرا في صباح العيد ونلبس الملابس الجديدة ويذهب أبي وأخي لصلاة العيد وبعدها نقبل يد الأبي والأم ويعطينا أبي نقودا وايضا نزور جيراننا وأقاربنا ونجمع منهم الملبسات يا أبي كم ركع صلاة العيد؟ ركعتان وبعد صلاة عيد الأضحى، ماذا نفعل؟ بعد صلاة عيد الأضحى، نذهب إلى القرية، ونذبح الأضحية، ونقسمها إلى ثلاث قطع، ونوزع قسما منها